بسم الله الرحمن الرحيم قاسم مين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفدعون بالحق لقوم يؤمنون إن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 نَعَلَ الَّذِينَ أَسْتُضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّتُهُ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأُوْحِيَ لَهُ إِلَىٰ أم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 فالفرعون وهام ما لو جلودهما كانوا خاطئين وقالت امراة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهبيني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم مَنَ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا حَقُّكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثم مات والل إلى الظل فَقَالَ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 122. أن حك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج 124. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين 124. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل 125. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال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 وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلِخْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحًا كَمِنَ الرَّحْمَنِ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 فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون 117. قال سنشد عضلك بأخيك ونجعل لكما فَلَا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون 118. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات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 إنه لَا يفلح الظالمون وقال في الرعول يا أيها الملاء ما علمت لكم من إله غيري فأوقيدي يا آمان على الطين فجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين 114. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 115. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 117. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 118. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من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 وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تثلو عليهم آياتنا ولكننا كنا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 أنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أطيع مثل ما أطيع موسى أو يكفروا بما أطيع موسى من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 هؤلاء يؤتون أجرهما مرتين بما صبوا ويدرؤن بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم يفقرون وإذا سمعوا اللغ وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 118. لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن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 رسول لي يتلوا عليهم وَمَا وما كنا مهلك القراء إلا وأهناه وليمود وما أوتيتم 116. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون 117. وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا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 وَيْنَاهُمْ كَمَا وَيْنَاهُ تَمَرَّنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّا نَعْبُدُ وَقِيل ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَغْرَتُكُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ وَيَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى مما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 117. شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون 118. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ماء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 له لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَا لَنَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُصْلِحُ الْكَافِرُونَ 117. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 118. والعاقبة للمتقين 119. من جاء فله خير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 بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أي القائلك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون النوى وللكافرين ولا يصدون نك عن آيات الله بعد إذ أزالت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هانق إلا وجهه 119. له الحكم وإليه ترجعون